وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الخسم الرابع بشي شارملا أنواعي تحمل ين أنواعي أداء حديث المناولة مناولة تعريفك لخوي وهاتوا هو أن ينهي هي أن يناول الشيخ تلميذه كتابا على سبيل التمليك أو الاستعارة وما شبه ذلك يعني أخوي الله هو أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا مناولة اجر اجازه لقلابه فان كان معها اجازه اجر اجازه لقلابه اما معتبرة اجر اجازه لقلاب فقط مناولة شيخ كتابك بده بدست تلميذك او بالا هل هذا هو او في اللغه اما مناوله نية في الاصطلاح يعني نبي بجازه حساب ناكرات ونات ون الروايه اللي هو بكات فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه شيخك كراوي عندك على أحاديث يا يا جمليك الأحاديث أجر كتابك لك سيبقى كاني لسماعي خوي بدعوا الشيخ بدأ طلب كاني يقول اروي هذا عني أما روايات كلامنا ويملك ويملكه, ويملكه إياه يعني بيد في أو يعيره يعني باستعاره بذات به بو او يكلى بري بجري توا جاب الدس بينوسيت خوي بينوسي يشك بو يبون بينوسي توا سردم يكون وا بوا يا خوي نوسي ويتو يا داير تشك النسخ يعني نسخا كذوله بري قلتو توا يعني استبون من اعالاتي كمبيوتري وطابعه وامانه اقل بري بجري ثم يعيده إليه دو اي بشيخك أو يأتيه الطالب يأنت كتاب بينك بكتاب من سماعه فيتأمله هيك كتابك كتاب كان بينك شيخ سماعي أو كتابي هيا فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا أقبله أما لمن نوى رواياتك دعيت شيخ بقرد زين أما فعلا السماعات أو أما معتبرا وإشبي أكري ويسمى هذا عرض المناولة أما بيوتري عرض فالآن عرضي قراءة ما نهبو أما عرضي مناولة بتايبت أمي أخيريا كأن يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة عرض مناولة ما وعرض وعرضي قراءة ما نهي كشيا عارق خيانتش قراءة هو كم عرض قراءة تلميد أخوانيت بس بصوتي خوي بلفظي خوي أخواني والشيخ جويلي أقرأ بلامليلا قراءة نية قراءة نية أيدات في عرض أكاد السرية تأملتي أكاد تمرشتي أكاد وإخوانيتو وقد قال الحاكم إن هذا اسماع عند كثير من المتقدمين وقد قال الحاكم ان هذا اسماع بها عند كثير من المتقدمين بل الباني الله في ابن الصلاح لكتبه ابن صلاح ده سماع ويعني أنها حالة حال محل السماع يعني لشون سماع حساب كده يعني بسماع حالة محل السماء يعني كالسماع في القوة والرتبة كالسماع في القوة والرتبة مرتبية كم لا مراتبية تحمل من باسكت سماع بو حاكموا تويت أماتش يو أكو سماع وايا إن هذا اسماع عند كثير من المتقدمين إسماع بيان سماع بيك شمعني إسماع يشبوها سماعا يعني سماع بيت أوى اكتفاء بالاقل اكتفاء بالادنى بالاقل اما اسماع ايش بهالدروسه وحكوه عن مالك نفسه وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الانصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وابي الزبير محمد كري مسلمة محمد ابن مسلم ابن تدرس بلفظ مضارع وكو فعل مضارع محمد ابن مسلم ابن تدرس وسفيان ابن عيينة من المكيين مجاهد ابي الزبير سفيان امان المكيين وعلقمة وابراهيم والشعبي من الكوف امان الكوفيين وقتاده وابي العالية وأبي المتوكل الناجي نابي عليا الناجي من البصرة وابن وهب أمانش باصريبن وابن وهب أمان المصريين عبد الله يكون وابن القاسم وأشهد من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق هم أمانة باورن بوهيكا إجازة مناولة حكم كيها حكم سماعيها في القوة والرتبة ونقله عن جماعة من مشايخه ونقله عن جماعة من مشايخه يعني حافظ ابن كثير الله ابن الصلاح نقلي كده لا هنديك مشايخي خويه وقال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة ابن الصلاح رده يلسى الحاكم وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة يعني أو علماني باور هيا بعرض القراءة أمانبون كنوكاني هات أوانيك قسيان كذل أرضي قراءة باورن بيتي أوانبون أما حاكم بعرضي مناولة بكاريه ناول وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام أنهم لم يروه سماعا أما فقهاء قبولي أنكدو إني للا حاكم محدثين وكمالك وانيك باسي كذل عرضي مناوليان قبول كدو والله ابن صلاح عليه أويك باسئك حاكم عرض قراءة ليتيك شوك سكانيتيك الله ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام علماء معروف لأهل فتوى أميان بشين حسبنا كدوى مناوليان بسماع حسبنا كدوى وبه قال الشافعي. وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويضي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم كابو ثقها قبوليا النكدوى أو نكا فتوان هي لا حلال حرام بلان محدثين اوين قبول كدوى لحى شيكا شيخ احمد محمد شاكر افرمي قال السيوطي في التدريب والاصل فيها ما علقه البخاري اصل لمناولة دليل مناولة اوين كامام البخاري روايتي كدوى بلان بمعلق معلقي نكبه مسندي لا كتاب العلم هناوتي في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا في غنبري صلى الله عليه وسلم جالك نسلاوك نسيوا بو أميريك من أمراء المسلمين في الغزوات لسييك داها كتاب كتابي شبو نسيوا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا أم كتابيك فيد أدمني خنيتوا أتى جيت فلانشون، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس. كتجشت فلانشون أن جلس الوصيت في غنبري خاص الله عليه وسلم كتابك كدوته وخرنديته وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن جلك كتاب كذاتي هبو فالماني في غنبري خاص الله عليه وسلم بجيبوا أو يبو خندونته. أما مناولية مناولة دليل كزور بقوتها والنص ونصي شل موضوعك يعني مناولة معتبرة اجر إجازتيا هبت جاء أقر باللف جا بل لفظ بيا بقرين بإجازتيا بي هبت أو اتشي أو معتبرة أم أثر معلقة كيما بخاري ناواتي للصحيح وصله البيهقي والطبراني بسند حسن قال السهيلي احتج به البخاري على صحة المناولة فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا يعني أميك في غمبري صلى الله عليه وسلم قد يتي أمام مناولة واروها عالميش كتب كتبي كتابة الميذكي خوي جاز له أن يروي عنه ما فيه قال وهو فقه صحيح سهيلين احتجاجك امام بخاري بصحيحة زانه والتي يقشني كتن دروس دروس دا وفيكاوية امام بخاري بلان لفنايد بنسى بشرط الاذني جاز له ان يروي عنه بنسى بشرط الاذني اقر اذني بدات بلان اذنك اقر سياقك ينقرنا حبك بو اذنى. شون صلى الله عليه وسلم اذن دوا على لا تقرأه حتى تبلغ حتى يدانوا غاية كابو غاية كتغابو إذن بقراءة وأن جنشيشة يعني أصيق بو ممنوعة شو أصلا إذن بقراءة كابو لفظك هبب إجازي قرينه قرين قال البلقيني وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذاف بلقيني كيكيك العلم قوركاني شافعية رحمه الله ويك كانه فقهاء افرموا وأحسن ما يستدل به عليها باشرين بالغاك او اياك امامي حاكم استدلالي بي وكدوى كحد بيته لحديث ابن عباس امم شلون ايه واحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحكم باشترين بلغي او ان امام حكم كريت بلغا لحديث ابن عباس كفرمين في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم كتاب الشناردو وكسرى كسرا لقبو باشكان فارس باشكان فارس لقبيا هر يعني ناويين هر شيء بلقبين كسراء جون قيصر بو والنجاشي والنجاشيبو حبشية وهروها كسرجة بو فارس بكتاب الى كسرة يعني ملك فارس مع عبد الله بن حذافة بعبد الله يكون حذافين عميش ناردو بيوت وبيجي انا بدستي جوري بحرين وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحث شكراً عظيم بكارنا بلان كيسرية بكارنا شنك بلاكي كمتلا يعني من لا فارس فالس بوا بلان لو كمتر لبحرين ده جدد صلاة اوان بوا واما يشيكيك لها أساليبي سياسي شرعي اگر كتابي كدناد راسدو خوبوا كساكا مينيرا لوانيا راسدو خوبوا كساكا بيني ريبيدر بذريد لوانيا سلبي والغريد لوانيه بقول من زور لو جورث لهم يعني اما بقول سياسي كشريعي في هذا بدي خاص الله صلى الله عليه وسلم بكاري هناوة نعميش نادوا نادوش يبغوا كسيك أنجأ أو بين رابعه أما عشراحي حديث لردائك درس لدرس عن درك درك لبابي سياسي شرعيه دولة داعية دا قال إن أجر نعميش هبو بور راس له خبر شخص كمين يره شو إن نادوا الشخص موقفه كي السلبي ورقيته شى يعني غلط هيك بكاء ومصومانته غلط هيك بوبن. بوين عدودي عظيم بحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرة. شو كان لعمكش بوشيه بوخري النوايا بوخري النوايا بلان بيشين عدودي عبد الله كري حذافيل. وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها. أي هذه المناولة أرفع من السماع. ابن الأثير لا كتب جامع الأصول داوكو أم إشارة في داوم. الله هندق لا أصحابي حديث علماء حديث وتيانا مناولة للسماع لما أرتبه يكتبش بارستله. لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه واثبت. شو مك أقدر للشيخ بيستي او السماعة ظلم اي ام كثيرك اخوي شي بي هذا واجازي في بي هذا اگر قس بيسبت يداه شيء او كواه لشيخ والنقلا كان دين غلطي كذبت تشندين غلطي كذبت وفعلا بتعبدج المستراي طلبك لا املاء للرسم ضعيف بي يا سماعي تواون بي يا دور دنشيت يا ان درس غائب ودرس بيت ودرس نهيت يا ان توزع ضابط نبي واهمال بي سماعي زور ضاع إفترال لا تشيء الكتابة كي الشيخ كتابك كي في أداء إذني شيء أداد ليروه هاتونا وتيانا شيء وتيانا مناولة مع الإجازة تبعا لسماع بعشرة فوق الثقة بالسماع منه أثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع شون سامع ومستمع سامع وياك جويل يا بي مستمع وياك جويل شلكا كسكا صوت الكتابة جوايا ببيع ويا خوي جو بقرأه وسامع قوله شتقب يارمستمع كسيك الجيش الكاو الجيش بقريت أو مستمع بعلام هاتوش شيء وهم بيت أو إجازة علماء الحديث ويانا مناولة وهذه الله هم كسيك حت من خويه لاكاد لاك جوا أجريت ضبي يعني هندك هند سماع بعشرة البيت بلى الجنسية مناولة لا جنسية يعني شوية يعني مقارنة كا مقارنة أفرادي هنديك أفراد مناولة هي لو اتشألها هندي أفراد السماع باش تلبير بو يا الله وهذه مبالغة قال النووي والصحيح أنها منحطه عن السماع والقراءة أوي الراجحة أويك مناولة لا سماع لا قراءش كامتلا أي آية لإجازة آية لإجازة كم تري عنه؟ هذا قصيناك الدواء. ليلى قصيناك بلام كان بلام بإجازة شي بيد اول درسك يدون باسمك اجازه شيا اجازه اكتب كي خود شي بيد مطلقا علي اجزت لك اجزت لك عن تروي عني فلان فلان فلان وفلان من كتبي يما سمعته بس لما كتبك كي خود شي بيد كنسخك خوتا يا نسخك كخوي نسخي كد ولا كتبك خوت بويا حقيقه مناوله رفعت ترى لا شيء بلان مع الإجازة مع الإجازة بويل والله أعلم بويل مناولش خلاص دواي إجازة شون كه هنديك مناولة اعتباري بيأدن حتى أجا شيء نبي إجازي ش لو كاتع مناولة كده دواي شو هو دواي إجازة أكين أجا مناولة إجازي لقابو اعتباري زيادة رأي وأن إذا لم يملكه وأما إذا لم يملك الشيخ الكتاب ولم يعرضه إياه أجر شيخ كتاب، لكن نداء الميدا كبوخوي يا نداء في باستعارة، با فإنه منحط عن قبله أو كاتشي أو كاتك أمثلة لا لو يكلا пиش أمورش كبيثلا شي لا إجازة حتى إن منه من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد اجازه ويبقى مجرد اجازه اقني دافي سيبكي استعاره شنو دافي هذا الكتاب او دا يا دافي او أول لإجازش إجازة لا دو هلأ ما وطين شيء هذا مما لا فائدة فيه هل أصلاً شيء ياجش سودي كنيا ويبقى مجرد إجازة ويبقى مجرد إجازة أنا أو مقطع يجش فائذنيا هذا مما لا فائدة فيه شو مك أجر أجر إجازة بيت أو لا أو لا إجازش بقوتله هيأجل إجازة لجلاء نبو اجازي لقال نبو أو كاتا مناولا كمثل لا لإجازة حتى إن منهم من يقول عفوا فإنه منحط عما قبله أو شيء مجردية مناولة مجرد يعني مجرد المناولة حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه يعني أجل شي لقال نبو أجل تمليك استعار نبو أجل شيها أو مجرد إجازيه أي كي مناولين محبة إجازة مثلاً آه أو كثيبي كه ها بقرأ شيوه سوت شيبو ناولته الكتاب أعلم سيدك زانجوانا بقرأ دستم جلاوة عشان تأوي عشان ها يعني هر شيء بيت الله ويبقى مجرد إجازة هكاي هو مرجني محض المناولة إجازة أو عبارة ويبقى مجرد إجازة لا يستقيم لا تستقيم حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا أكتبك مشهور كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم حافظ ابن كثير بيش وجاري حاشيك لا إنكها يا شيخ الباني وأما إذا لم يملك الشيخ الكتاب ولم يعيره ولم لا حاشيك الشيخ الباني ألا بل اكتفى بمناولته إياه ثم أمسكه الشيخ عنده كما هو صريح الاصل يعني بوشيوها كتابك بالدستيوتو فإنه منحط عما قبله منحط عما قبله أو مناولي وحقيقة مناولا اجازه لك الله نيه اعتباري نية نعم ما اذا في مو قلنا او استعاره في ذاته كم عباره او اما لم يملك شيء خط ولم يعلهم اياهم اجازه الى جماعه بنان كثيره اذا في قلنا واستعاره في ذاته اجازه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 ويبقى مجرد إجازة إيه يعني بس يو يعني بس مناولكه مناولكه أبى إجازة وكنت تمثيلكه يكردم دام بدستي و أنا أولته الكتابة بس مناولة فقط مناولة جاء أجر مناولين محض بفقط بل اكتفى بمناولته إيات ثم أمسكه الشيخ عنده إجازنا، أجر إجازة،, لا. اقل اجازة بيت. أو كاتا إجازة. آخر يكتب سيارة، كابست توقفين هذا، توقفوا. يوا بخويا لسعارك. أم. بكتب ويناس الكتاب بيدركه. إيه. <سؤال> yep. آخر العبارة كنية، سأقرأ العبارة، هبون هنا حبوايا، فإنه منحط عما قبله، وأما إذا لم يملك الشيخ الكتاب ولم يعيره إياه، فإنه منحط عما قبله. <سؤال> جزاك الله خير بوكاري كلمه جزاكم تنم تنم اجازه في داخل ما بين جامعه بس قرب زاويه ثانيه بدايه هو قانون الاعلان كم مرجئانه نشير مرجع فان كان معها اجازه او ما جيت تمشي انت برز باس وتصفه جزاك الله ان انه الشيخ الطالب سلاماً من سماعهم إلى آخرهم مرضوية أول كأكا وصدير لما تنكشتوا هيا حقاً لحاشاكي الشيخ نبيد شاكر حاشاكي الشيخ شاكر سرده مقلوم سلاواء حافظه بن قديس سرده مقلوم سلاواء متنكشتوا القسم الرابع للناول ممم سيدنا الخليفه الطالب مكتمل من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويملكه اياه او يعيره لي جوانا يعني أما مهر هل هنا كتاب هل اجازه كتابا فعلا واما اذا لم يملك الشيخ الكتاب ولم يعره اياه ندوي اياه بنسن ولكن أجازه به. بو الشوا، فإنه منحط عنا قبله. يعني إجازك هي، بلام خيابك. لا جل أو إيش يا خل بانش كالأخوات وحاش كها. تواعل بالاكتفى بمناولتي إياه، أو كاتي أوعي برش هيندر ناشد. مشكل درناشت ناشد. أو كاتي إشكالك حلبه؟ فإنه منحط عما أو كتم أو شبتة كي بالفعل أو جعورت. وأما إذا لم يملك الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله قبله أو شبنوسا أي المناولة. عن طريق التمليك أو الاستعارة فإنه منحط عما قبله بلام أي كابو مناولية بلام شجرة مناولية تمليك استعاري ثانيه بلا إجازة شتياه. أبشر أو مناوليك كإجازة شتياه. بلى هرب مجرد في دانيك أو إجازة. كأيدي تدرس تبلي ودرجة تواب. بلى أو مناوليه كإصلاحية طبعاً. بويا حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة كأو إسم قوله صحيح حبيت. حميد دوم. او که تموم با مناولی که حساب نکره، بالکو چیه؟ هر اجازه که شون کتابگی پیدا ولي ورگریت و اجازه پیدا، کتابکار نه نه تملیکا نه استیاع رشته. فی دانی کتابکار ولي ورگرتنی هیچ سودی جنیه. چون کتابگی پیدا نداره با وی که چیب کرد لبری ورگریت و یعنی پی بداره با خوی، فقط اجازه من الاجازه. مناولينية. <تصفيق> آه أوه فإنه منحط مجرد كلاجوركاني مناولة كمطلق المناوليات يا يا. طالما تملكوا استعاراً يا طالما أمين كأي دولة ولا قدرتها بمناوليش إصلاحي حسابناك ليه بس أنها شيء إجازة بزاكم الله هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة وهذا هو الصحيح. من الذي قبله قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كابو لدرسي أوانيك لني ورانا ديان جاريكتر أما أخوان هاركاميكتان براودتان كد اما صحيحا اقلت لش لو اشتكتر ماوت بيت نازل مشي ماوتوه بردستان كود بيخارتين ان ايان تصحيح كان اقل غيدي اما نوت بيت غلطة والله اعلم قلت اما اذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري او مسلم او شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم أغر كتابك كأيدي بطلميذك كتابي صحيح بخاري بيت يا مسلم بيت يعني كمشهور وهو كتابي سنن ومسانيد أعني كمشهور فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم الله حدد بدستيوى وكو شيئا بوقعوا استعارات فيدابة يام تملك الفيدابة يكشفته، كان قول لا يخفى ضعفه قولة ضعيفة شو فرقت شيء لبيني شو تو كتابك ذي ناكله كي لا يخفى ضعفه ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز إذن لقلنبو لقلنبو فالمشهور أنها لا تجوز أو لا للائهل العلم الخطيب عن بعضهم جوازها أما خطيب بغدادي لكيفية على جائزة يعني مطلق المناولة أتوني مطلق المناولة أتوني رواية شيبكي قال ابن الصلاح ومن الناس من جو من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم ومن الناس يعني من العلماء من جوز الرواية. وتوعنا بس بمجرد إعلام تنهى خبر بقسيم بدي بلي أو كتير برش لما منا يعني الرويات ما يلا شيخ كمرو بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سمعه همشي أما روايات بمدرسته أما هيك مناسبه شيل لهنا لهينا نية مناسبة كده مناول نية أما لقسم الشاشة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 أو تشيها تؤثيرة ليرد باسي كدواء حافظ ابن كثير ومن الناس من جوز الرواة بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. لا نسخ كان هم نسخ كان هاي لا بدرستا. شو باس انا مفكر ان انا ادسيو انا انا ناوله كيش تبي انا ناوله كيهيا لا اكتب ما كتبت أو... ابي الالفاظ والقوالب المعانيه كيش لا هو من أهوية سيشات أن هذه الكتب مناولة بابلهم أن هذه الكتب من سماعاتي من أهوة لفظة نية دور محاولة كد يعني بذا نبتشون أما لها توتى نوبابي مناولة ووجهي كتانية ويقول الراوي بالإجازة بتسكتي بكرة ويقول الراوي بالإجازة أمبعنا يعني كانت كا ب إجازة ب إجازة بون منا روايات كتير الكتير هي يا فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أمبعنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين لكاتك كار روايات أكيد اغر اجازه الله علي أنبعنا. فان قال اجازه فهو احسن يعني أنبعنا اجازه فهو احسن ويجوز أنبعنا يعني مطلقا وحدثنا عند جماعه من المتقدمين لا المتقدمين لبروه اجازه وسماع قراءوا هم مشتك دراسته حدثنا يا أنبعنا. بلا سمعتنه لا هندي كان سمعت شهر هل لقاليتي وقد تقدم النقل عن جماعة إن أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السمع هندي قتعنا عرض مناولة عرض مناولة بلام إجازة لجلابيه وكسمعواها فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال يعني من غير تفريق بينهم فهي جاوازي أتواني بلي حدثنا أخبارنا هيك فرقي شينية لمتقدمون توا. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبارنا بل مقيدا ناتواني بلي حدثنا ولا بري أخبرنا إلا بريتي إجازة يعني أويك جمهوري محدثين للسريتي ناتوا عني بمطلق بري حدثنا ولا أخبرنا بإجازة شنك أو بشيدية بمراتبي سماع قراءة وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا خبرنا امشي الصلاح اقيدي شيء هيك مش في ليك ثانيه خبرنا اتوازن امشي عن طريق الاجاز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لشرحي نزهة لما اسألة لكن, لكن لما كثرت الرواية بالإجازة كانت روايات بإجازة زربو وهو كان يزوربوني إجازة شعرشية وسبب كثرة الروايات بالإجازة كثرة التلاميذ كان الشيوخ درسهم عن طريقة زربوا زورب كوتنا كوتونا بهارها درس بلى نووى قراءة هلا هم يان ببيس يان إملاء وسبب كثرة الروايات بالإجازة كثرة التلاميذ لأن الشيخة لا يمكن أن يستفرغ لكل التلاميذ ناتوان بهم مطالبيك جاب قريب سمعي بكات وقراء ببيسات يحدثهم واحدا واحدا وقد لا يتفق حضورهم جريواها يا أمراء وديدبان أي ترد يدبان أي ترد الشيخ نيورودي الشيخ يواردي المهم وقد لا يتفق حضورهم سواء عند الشيخ يعني سواء سواء سواء ليكاد دانات وانن بين الله الشيخ آماد بن بوي بي فلما كثر الرواة كانت كالرواة حديث زوربون صاروا يستعملون الإجازة أو كانت إجازيان بكاريناوى يعني أن الشيخ يكتب كتابا يذكر فيه جميع مروياته ويصححه ثم يعطيها التلاميذ كتاب الله أو عن مروياتي خوي نسي وتوا ويقول أجزت لك روايتي بوشي وإجازات زوربو طلب الزورب أويك مروياتي خويتي أي نسي ذات دست طلبك وإجازتهم دا ويقول أجزت لك روايتي هذه الذي في الكتاب فالتلميذ ينسخه أيش أشوش ياكد أي, أي نسيوا أصلاكي أو ينسيه بأخوي لبريه قرتوه استوى جنما جهازه نسخة كذا نسخة شيخة كذا هرونا نسخة كي بس إجازته فإذا قال أم يعني رويته عنه هربله أم بأني هلا أم يعني رويت عنه رويت عنه إجازة كابو يستلف ضير أم بعني أجل لاي متاخرين هذا أو بوشيا بو إجازات بلام عكرمة لابن عباس وعلي أم بعني رأبي عوات عجتنا ليبيا لاي متقدمين وانيا لاي متقدمين سمعمو بارجني همو أم بعنيك البيني هوا معناي شيء بإجازة لاي لاي متاخرين زوج الأم بعني بمعنى الإجازة أما لا يتقدم ولا وانيا، فإذا قال أنبأني يعني رويته عنه إجازة، بدل ما يقول أنبأني إجازة أو أخبرني إجازة، كاو في إزنا قبله أنبأني إجازة يعني أخبرني إجازة، هل برأيتي أنبأني، كأو تد أنبأني ما دمتم متاخريني هذه المعلومه معلومة أخذته عن طريق شيء عن طريق الإجازة. القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بالشيء من حديثه كذلك عندك حديث قال روياتي إخوي بستويت لما شايخي إخوي أين سيب وكذلك أين يرد حديث يكبت يعني كتاب يكبت مصنف يكبت أين يرد وكذلك بأن يكتب إليه بالشيء من حديثه فإذا أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة أجر نسينك نسينك إذن لجلاب فإن أذن له في روايته عنه لسر أذن بنساء تصريحا أو ضمنا إنك جريوا هي تصريح نية لم روايته. بلى أم من بون منا نعماء بوكسر قنيرة نعماء بوكسر في غمرة صلى الله عليه وسلم بون قنيرة ينيرت حتى يرويه ويعمل به. يعني يعمل ير يرويها ويعمل به. فيناك امر له اجازه من لا تواه حديث قيباسكا وضروريك شب ودويك دوا كسك بعثك يا كسك من تلاميذك او من المسلمين مسلمين قصي شيء أو, أو, او بالك أو حديثي شبعنري، بوش دا وينك، بوش شبعنري، بوش كيبك، تبي الله فإن أذن له في روايات عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب السختياني ومنصور يعني ابن المعتمر والليث ابن سعد وغير واحد من الفقهاء. وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين أقل إجازي لك الله أبو عيبيني كالمناولة المقرونة بالإجازة وإن لم تكن معها إجازة أقل إجازي لك الله أبو هندقوا وطيانا شيئا وهو المشهور وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة وطيانا لا شيئا لإجازيش مجرد باش تلا كما كتابة شا وهو المشهور وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة وقطع الماوردي بمنع ذلك ماوردي تويتي أما قبول ناك أما اعتبار نية والله أعلم بلي مكاتبة مكاتبة يعني الرواية بها الرواية بالمكاتبة بلي. الرواية بالمكاتبة وقطع الماوردي بمنع ذلك بني مجرد شي مجرد بالمكاتبة بس حديثة كان يخد بنيري بوكسك وقطع الماوردي بمنع ذلك أما أقر إجازي لقلابيت فإن أذن له في روايته فهو كالمناولة المقرودة بالإجازة فلان أقر إجازي لقلنا به أواهن ديك إجازي أن داوى تجويزي عفوا أيوب منصور ليث أنا وهو المشهور وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة يعني الكتاب المجردة أقوى من الإجازة المجردة فلان ما وردي أما قبولناك وقطع الموارد بمنع ذلك والله اعلم وجوز الليث ومنصور في المكاتبه ان يقول اخبرنا وحدثنا مطلقا الليث ومنصور الا لن يعني درست ابلي اخبرنا يعني حديثه كتابات تبعد عن طريقي المكاتبه بلي اخبرنا ينحدثنا مطلقا يعني من غير تقييد بليجي أخبرنا إجازة يا أخبرنا مكاتبة عفوا بلي أخبرنا مكاتبة حدثنا مكاتبة أو التقييد شيء ما غادرست وحدثنا مطلع والأحسن الألي أل والأحسن الأليق تقيده بالمكاتب بليجي حدثنا مكاتبة حدثنا مكاتبة أخبرنا مكاتبة لحاشيك أفرمي المكاتبة أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه كسي يديد الله يحادي حديثا ببنه السلام وحديثانيك سماعتها ورواياتها وإجازتها يحاديك ببنه السلام يعني کدایود لیب کن یا داوی یا خود بیدیتی با نمونه خود بیدیتی با نمونه کسی که دستمالت حدی حدیثی با آن وسیله ورقیه که ایده دستیو بده اوشی نکده خویشی دعای بک کسی کل لیرش نبی اولی من غابم و یورسله ایله خود بیانیه و سوا کتبه بنفسه ام امر غیره آن نوکتبه خوی بینوسر شیخ کا یا نبکسی کتیب بلای وك يكفي ان يعرف المكتوب له خط الشيخ او خط الكاتب عن الشيخ يعني هل اوك واحد يثيب أن اريد بزاني خط خوته يا بزاني خطي فلان كسي تلميذك ناسخ او نوسلكه كافي ممكن انك كسيك بدر او اوتيتي فلان كسي واحد ثاني خطي خود معروف ببيزاني يا خطي ناسخه كبزاني كخطي فلان يعني كسيك السيقة بباب ونمنا كسيك السيقة نسخيك الالكتروني بباب كتابك طابعا نساو لكسيك لخول ما عن أبوك سيكي تر الله يمن نسخي فلاني السيقيك نقلك هذا الدرسة ماذا مثيك أمين الله يمن نسخي فلاني بباب هذا الدرسة اعتمادك يتسلي كابو والسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة وشرط بعضهم في الرواية عن الكاتب أن تثبت بالبينة وشرط بعضهم في الرواية عن الكاتب أن تثبت بالبين يعني بالشاهد وهذا قول غير صحيح بل الثقة بالكتابة كافية يعني كسر الشاهد بلا سريع ما خطي فلان ما في بيزناك هر أون دا ثقتها خطي فلان توا بل الثقة بالكتابة كافية ولعلها أقوى من الشهود تخط بخط بزاني ما خطي فلان كسان بقوة ترنية لو كسيبيت شهاية بداولة عمقاتي فرانا بالي ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة كتابة مرجنية لقلابه مرجنية إجازة لقلابه ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين وكثيرا ما يوجد في مساندهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان كتب إلي فلان قال حدثنا فلان رواياتك دوش مشكلة كشينية حافظ بن حجر لنزهى قلبية المابية وانتا اخيان دوتانا لا نزها حافظتي شيء ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله اليه بالكتاب من موضع الى اخر لا نزهى شيء شيء فرق اقنازانا كثير وكيف خي بدا هذا كثي كوا، بود يعني إلا أبي شيء ب، بي. بإجازة. بلى بشربوا مكتبة، أجر بين يده، برشونة قالين أما شيء، قالنا ما إجازي يعني ما معتبر. لم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتابة من يده للطالب. وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر. لبندستي خوي بأي أدب؟ قال أنا بأيجازي هذا طالما قال بو يبني ربو شو نيجي دور؟ قال أنا ماشي يا إيجازي ناب. قال أنا فرقت شيء من نازانة فرق يعني شيء. وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر. إذا خلا كل منهما عن الإذن، أقعد هدويا إذني ناب. مناولك إذني ناب. و كيش كتاب مكاتبك إذن النبي بلان والله أعلم فرق يعني هي فرق هي الفرق يحصل بالقراءة الفرق يحصل بالقراءة وإلا مجرد وإلا مجرد المناولة ومجرد إرسال المكتوب لا يفترق والله أعلم یعنی کتاب یک کتاب یک بان می‌بینی ریوکسیک اگر قرینه یک وان نبود که یا قرینه اثباتی که کتو اثیت، او کتابیال تو ور بگریو، یعنی او نوسینی تو خوانی تو، آو اجازه بایدیه ریوایدیک. اجرا کلمی کلمی مکاتبه كلمة مكاتب. لقال مناوله مناولة فرقان شيء. إذا رأست هذا شأن باب مفاعلا. فالم. بخمة السلام أم سجان. بخير أم سجان. بأشكر لكم. هذا ينبع بفاعل مناولة مكتبة. لاول يناوله مناولة كاتب بكاتب مكتبة. هذا كان مشاركا مكتبة مكتبة كيتي يا مكتبة كأنه كتب هذه الأحاديث له. لدلائل لفظية كيتي يا كتبه كأنه أراد أن يروي عنه. بحيث طلب منه بحيث طلب منه أو أنه يريد أن يرويها من عنه ولو لم يريده. إلى دلائل مكتبة كذي بس يعني دلاله كشي ثانيه دلالي روايتك اكتب اكو قدام درستك بي يعني يا اذا درست توا دويله السنه مو جان استعاره في روايتك جان اكتبك اما بوخود بوخود بلام كل بين مكاتبهو لا بين مناوله فرق كي ظاهره رحمه اخوان لا ابن حجر كاتب قال بوم يقلنا بتوا ولم يظهر لي فرق قوي بين مناوله الشيخ بل الله ولم يظهر لي فرق قوي ك ابو فرقه بل لم لكي شيئا الا اجد هذا كان خاليبا لذ فعلا اجد هذا كان خاليبا لذن او كانت فرقي مكاتبه وفرقي شمنيا منااولنيه بل شلون بزنين مكاتبه اذني لقالها أقول أول عبارات تقييد ما فإن أذن له في روايات يتم تصريحا أو ضمنا بتصريحه ترد روايات كتوات أقرأ وإيش نود هل ضمنا يعني قرنيا كابو قراءين كابو ولا يشترط في الكتابة لا سر الاعتبار هنا بالقرائن ولا يشترط في الكتابة الاعتبار هنا بالقرائن. فإن دلت القرينة على أنه يريد من ذلك فإن دلت القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه ين ارويه أن, يرويه ان يرويه ها ها ها ها يرويه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها باش او يسنى مكاتبة توبانية حاشك اشتغى وصل الله على محمد حاشك يا مره بل الصحيح الراجح المشهور عند اهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين وكثيرا ما يوجد في مساندهم ومصنفاتهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة من مقارنيك لبين مناوليك مع الإجازة لقل مكاتبك مع الإجازة كاميا لكاميا بقوترة الله مكاتبة بقوترة بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق الله وأبينا شيخ أحمد محمد شاكر مكاتب مع الإجازة لسماعيش أرجحت البيو أو ثقتريش بعد وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها ومكاتباش أقر إجازي لقلانا به أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها قولي كم فيه قوة قولي دوامي ضعيفة قولي يا كمي المكاتبه مع الاجازه ارجح من المناولة مع مع الاجازه امان صحيح ايش مشكله يعني هكذا ما یز نیاده نیمانتیکا لیوکوا به وقایع نوسیم. یکی با کدات وقایع نوسیم و هم ساده من مکاتا برش استقامت نوسیم. و ایدا پیو. یز نیشدم نیامدیم. فرق لبین مکاتا بکشیه. تیینه که بعثه که. بس. باعثك که بعثك لا الله الشيخك ويكاتب التلميذ يعني يكاتب من يريده هذا <تصفيق> كان إجازيا هي <تصفيق> والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة <تصفيق> مسألة إجازة كيف؟ نعم مس مسألة إجازة هي هادو كان إجازي هي إجازتك بويا لبر ضعف هادو شأن لبرو سمعنين لبر قراءنين لبرو, لبرو محادثني خوي وتمان للرواية شيء هي المحادثة والإثم مراتب بوشيس السمع وقراءة جولة لا ما كانتش محادثيتها مباعش ريتها بلام اللي هي شيء لما محادثة هي مناولة الشيء بلن قوتي مكتبة قوية ترى ينمناولة مكتبة قبلت لك شو كبعيثك هي قديمة هي هذا مكتبة زيات لك ها مناولة, كي كي زيادة مناولة. أو مثلاً أو حقيقة. أو تدقيق زيات لك ضبط لك بو إنه منا من أبكتي بلكتيبك هالما، أمس سماعتي منها. لو شيء هند ال فاضي تعبه هند أحاديث ضبط يا يا يا هي فعلا سماع يا إجازم هي لسري يعني مستدعي جنيابوي. بلام لشوا شخص يطلب مني بعينه أحاديث أو كتابا يعني طالب أبو يجي من بو نمنا من بلامو جرينجا حديثي فلانو فلانو فلاني بجي أنا فلان يعني بعثك هيا بعثك ويلي أكاد مكاتبك ولا تريبي, بقوة تريبي لا شيء بقول تريبي لا لا لا منا فهو مقارنة كلا بين مناولة ولا بين مكاتباتها إذا كان هذا إجازة ومحظة فقط قانون <محن> مسلحة باسك يعني أجد ضبطك كيابة هناك ماذا تبابيت بك أخوي ضابطني أو كسا؟ نا أخو أخو يك حديث, حديث دو حديث دو حديث تا ضبط النقل بي غلط يدوان ده حديث يك مرسل بيت سبون إمامي أحمد ضابطني حديثة كان ضعيف تياها لقد كانت هذه النسبه يعني كانت تتعامل مع المكان الذي يمكن ان تتعامل مع المكان الذي يمكن يعني تتعامل مع المكان الذي يمكن ان تتعامل مع المكان زياتر يمكن ان تتعامل مع المكان الذي يمكن ان نشي رزول التدقيق او أكاد كوا اعداد لحديث فلان فلاني فلاني بيت ان التلميذ بها الشيء قرنكه بعثك انك قبلها قرنيه بعثك تدقيق بكاب كابو لم رو لم حيثيته ومكاتبه اشياء او لا ترى امان ايش بس امي دو بل أرى أنها أرجح من السماع واوثق قليلا سماعي راجح ترى اميان واني قويتها هي بلى معانيه قوakeل كويه. الشيخ لو كانت هي خوي لك نعسان بيهت لو أشيء لو أشيء غالبا غالبا لو باش لو بون منهر ضعفي, ضعفي هي للضبط. ليك بلى أم بون الشيخ يكتب الحديث بنفسه. ويجازه، جازش في هذا خوشه نصيبيتي لم حيثيته ولم جهة وسيدك مكتبة أرجحت رلاشي للسمع، بلان دراسيوانية، دراسي جنس بيني، خوي على طريق لشيخك سمع أولاد ريانة وأجل طريقة والسنة عادة للرواية سمع كابو ناكر بولين مكاتب مكتبة كذي تلا تلا لها مو جهات ولا حيثيات لشي ل لسمع وأن المكتبة بدون إجازة أما مكتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة مكثوانية ولكن المكاتب اذا كان يجازيك يا اذنيك يا صليح يا ضمني بقرينيك يا هل اصلا جاري المكاتب اخويا ورنايله ام ما اجا من اعوذ بالله من كانت بالله من اعوذ بالله من كانت بالله من اعوذ بالله والراوي بالمكاتبة يقول حدثني. أو أخبرني الله يحدثني أو أخبرني ولكن يقيدهما بالمكاتبة يعني حدثني مكاتبة أخبرني مكاتبة لأن إطلاقهما يوهم السماع أي باشا أقرب مكاتبة قولتنا يقيد شكا بويا أوتناتني والله يحدثني نتهم والله أخبرني ك هو السمع أو لا ترى لأن إطلاقه ما يهم السمع فيكون غير صادق في روايته وإذا شاء قال كتب إلي فلان أو نحوه مما يؤدي معنا به استعاجي كتبه اللفظي كتبه همان معنا بقينا تعني overlay. وفرحكم بارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم